بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أليان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين النفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأقر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به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 والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كنب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى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 أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم